هذه القصائد لم تكتب لمناسبة كتبت لدهر, لدهر من الحزن والتحدي لا خوف أن يطول ما دمنا ننبض والأفضلون يحملون السلاح اغترو لي حزني وخمري وغلبي وكلماتي القاسيه بعضكم سيقول بديع لابد أروني موقفا أكثر بذاءه مما نحن فيه ثلاث أميال على ضوافة السنة الجديدة. مرة أخرى على شباكنا تبكي. مرة أخرى على شبكتنا تبكي ولا شيء سوى الريح. وحبات من الثلج على القلب وحزن مثل اسواق العراق مرة اخرى امد القلب بالقرب من النهر زقاق مرة اخرى احني نصف اقدام التواديتي بقلبي واضئ الشمع وحدي وواسين على بعض وما عدنا رفاق لم يعد يذكر منذ اختلفنا احد غير الطريق صار يبكي مره اخرى على شباكنا تبكي ولا شيئا سوى الريح وحبات من الثلج على القلب وحزن مثل أسواق العراق مرة أخرى أمد القلب بالقرب من النار زفاق مرة أخرى وحني نص أقدام, أقدام الكواديث بقلبي ووضيء الشمع وحدي ووافين على بعد وما عدنا رفاق لم يعد يذكرني منذ اختلفنا احد غير الطريق صار يكفي طرح الاجراس يأتي من بعيد وصهيل الفتيات الشفرية تنهض ازم الزمن المتعب والريح من الرقعة تغتاب شموعي رقعه الشباك كم تشبه جوعي واثينا كلها في الشارع الشتوي ترخي شعرها للنمس الفضي والأسرطة الزرقاء واللذة هل اخرج للشارع من يعرفني من تشتريني بقليل من زوايا عينها تعرف تنويني وسداكي وغمي ودموعي اي لاهي الا لمنيه ان يسقط القمع بداي القلب والمنفى يعودون الى اوطانهم ثم رجوعي اي لاهي ان لمنيه ان يسقط القمع بداي القلب والمنفى يعودون الى اوطانهم ثم رجوعي لم يعد يذكرني منذ اختلتنا غير قلبي والطريق صار يكفي كل, كل شيء طعمه طعم الفراق حينما لم يبقى وزه الحزب وجه الناس قد تم الطلاق حينما ترتفع القامات لحنا امميا ثم لا العراق كان قلبي يضطرب كنت أبكي كنت أستفهم عن لون عريف الحفل عمن وجهت دعوة من وضع اللحن ومن قاد ومن أنشد أستفهم حتى عن مذاق الحاضرين يا إلهي يا إلهي يا إلهي ان لي أمية ثالثة أن يرجع اللحن حراقيا وان كان حزين شط المذاق لم يعد يذكرني منذ اختلفنا احد في الحفل غير الاحتراق كان حفلا امميا انما قد دعي النفس ولم يدع العراق لم يعد يذكروني منذ اختلفنا احد في الحفل غير الاحتراق كان حفلا امميا انما قد دعي النفس ولم يدع العراق يا الهي رغبة اخرى اذا وافقت ان تغفر لي بعدي يا امي والسجيرات التي لم اسقها منذ سنين وثيابي فلقد غيرتها امسي بثوب دون ازرار حديث. صارت الأزرار تكفي ولذا حذرت منها العاشقين لا يقاس الحزن بالأزرار بل بالكس إلا في حساب الخائفين